ولعذاب ا ل آ خ ر ه اخزا وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون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 ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم في دار الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 و َ إ ِ م َّ ا ينزغنك ََّ من َِ الشيطان ََِّْ نزغ ٌَْ فاستعذ ََِْْ بالله َِِّ إ ِ ن َّ ه ُ و َ السميع َُِّ العليم َُِْ ومن َِْ آ ي َ ا ت ِ ه ِ الليل َُّْ والنهار َََُّ والشمس ََُّْ والقمر َََُ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 ليقولن هذا لي وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولارجعت إ ل ى ربي إ ن لي عنده لا ل ح س ن ى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ